غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ايها المدثر قم فأنذرب وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تن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 فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس و بصر ثم دبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا سَأَصْنَنِي 50 وَمَا دَرَا كَمَا سَقَطَ لَا تُمْقِي وَلَا تَذَم لَوْ وَاحَةٌ لِلْبَشَر عَلَيْهَا 19 وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابًا نَارٍ إِلَّا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ ثنتن للذين كفروا ليستيقن اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ايمانا ولا يغتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر الله سمع الله من حملاً الله وکبر، الله، الله وکبر الله الله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 والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها ليحدى القبر نذير للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسب فرهي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 اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة مرضين كأنهم حمر مستنفره فرت من قسورة بل يريد كل امرئ صحف مُنَشَّرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تفكّر، فمن شاء ذكره.